هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أطل الله عمرك على الخير ما هي توجيهاتكم لإخوانكم في ليبيا وذلك لما تشهده البلاد ولله الحمد في هذه الأيام من الإقبال الشديد على الدعوة السلفية والبغض الشديد للدعوات الحزبية إلا أن هناك قواعد مأربية وأخرى حلبية فما توجيهكم وبارك الله فيكم أولا وصية الإخوان في ليبيا وفي كل مكان أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يتعلموا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتركوا المهاترات والجدال والمخاصمات والكذب والافتراع على بعضهم البعض وأوصيهم أيضا أن يتواصوا على الحق مدام أن الله عز وجل منع عليكم بالمنهج السلفي وإظهاري في تلك البلاد بعد أن كانوا أو كنتم مكبوتين لا تستطيعون أن تظهروا ولو شيئا قليلا فمن الله عز وجعكم بهذه النعمة فحافظوا عليها لا تضيع وخامسا ما ذكره السائل صحيح توجد هناك في ليبيا وفي غيرها من البلاد بعض طلاب العلم المتصدرين ممن يمشون على القواعد المعربية والحلبية في صورة أنهم دعاة سلفيون فهؤلاء يوكل نصيحتهم لطلاب العلم مثل أخينا أبي الفضل محمد بن عمر الليبي مثل أخينا أبي أحمد المصراتي ونحوهما من إخواننا طلاب العلم هناك يناصحونهم ثم إن رأوا التحذير منهم حذروا أنتم كشباب ابتعدوا عنهم ولا تجادلوهم ولا تخاصموهم الأمر أيضا الذي أوصيكم به بلونا وجدنا من بعض إخواننا في ليبيا مدام السؤال من ليبيا أنه إذا جاءت فتنة لا يتورعون عن الكذب لا يتورعون عن الكذب في الطعن على صاحب السنة ولا يتورعون في الكذب في الدفاع عن صاحب الباطل أما صاحب السنة فيتهمونه بالباطل كذاب يفعل يفرق السلفيين وأما صاحب الباطل فيقول أبدا والشباب يعني مستفيدون من ووى إلى آخره أو يقول والكلام فيه سبب فتنة كبيرة ليس فتنة كبيرة كذاب يدافع عنه بالباطل فقط لأجل أن يقول هذا سبب فتنة وشق الصف الثلفي في ليبيا وهو كذب وافتراء فإن إظهار الحق والدفاع عن الحق لا يسبب الفتنة أيضا من الأمور التي أوصي بها إخواني في ليبيا أن إذا أصلح المشايخ وتكلموا في بعض القضايا عندهم أن يتأدبوا مع أهل العلم أن يتأدبوا مع أهل العلم وأن في هذا المخالف لا مانع وأن ينظروا في حاله إن الحمد لله استقام فهذا المطلوب والله لا نرد على المخالف لنجهز عليه ولنذبحها هذا منهج حدادي وإنما نرد على المخالف لأمور كثيرة من أبرزها حمايته وصيانته هو نفسه من نفسه ثم حماية الأمة منه فإن هو حين الرد عليه استقام أمره فهذا نقول جزاك الله خير والله نفرح به وإن كانت توبته خذيعة واستمر في المخالفات فهذا يبلغ المشايخ دون جدال ودون صراع يبلغ المشايخ الذين تدخلوا في توبته يقال فلان رجع يقول كذا وكذا وكذا واضح؟ أيضا لا لا لا إذا أصلح بين الإخوان لا يسعى للفتنة قديما قال كذا وعندنا تسجيلات عليه كذا القديم تأتركه إذا تاب إذا تبرأ من أو تاب من أو أعلن أنه أنا ما أرد هذه الأمور المهم أنه هذه الأمور السابقة لا أقول بها نقول له جزاك الله خير مدام أن هذا الأمر ليس مجتهرا عنك وليس قولا باطلا منسوبا إليك وأنت تقر به وتتبرأ من هذا خير الآن استأنف العمل يعني مثلا أخونا الشيخ, الشيخ نعم مثلا الشيخ ربيع الله يحفظه أصلح بين أخينا خالد شكري وبين الأخ عبد المولى صلحا بالخير هنا في هذا البيت وتوليت الصلح انا بإقرار الشيخ ربيع والشيخ ربيع جزاء الله خير فرح بهذا الصلح وكان حريصا عليك وهذا رد على الذين يقولون أن الشيخ ربيع يفرق الأمة لا والله والله إن الشيخ ربيع ليغضب من طلابه السلفيين إذا كانت هناك يعني مواقف لهم كان غيرها أفضل منها مع أنه طلابه فيقول انتبهوا حاغبوا على, على, على, على السلفيين لا تحدث الفرقة حاولوا أن تجمعوا الكلمة قدر امكانكم. الشاهد الشيخ أصلح بينهم والحمد لله ثم الشيخ جزاء الله خير الشيخ ربيع الأخ طبعا الأخ عبد المولى والأخ خالد شكري كلاهما تبرأ مما نصب إليه وانتهت الجرسة وتتهاوى وتت تت علي الرسائل من ليبيا لا نعترف لا نقر هذا قال كذا وهذا والله لا نرضى وإن؟ يخي استح على وجهك من أنت أولا؟ هذا صلح في بيت الشيخ ربيع في بيت عالب والشيخ ربيع اطلع على كل الأمور وأقرها وقال لكم أخوكم خالد شكر الآن اقبلوه وهو تبرى من جميع ما نسب له ولم أقل, ولم أقل بما نسب إليه وقلت أنا لو كان قال هو تبرى انتهى لا ينسب إليه شيء فتعاونوا معه إذا نجد من بعض الإخوان هداه الله في ليبيا يأتي بالتسجيلات ويتصع على بعض المشايخ ويحاول أن يثير الفتنة مرة أخرى حتى مرة أنا قلت للشيخ ربيع يا شيخ الله أحمدك الصلح الذي عملناه عندك تتهاوى علي الرسائل يعني ويحذرون أنهم سيردون قال قل لهم لو ردوا سنحذر منهم أنهم أصحى فتنا فأتركوا الأمور تهدأ أتركوها تهدأ والله ما نتكلم في شخص لفتنة وإثارة فرقة بين السلفيين أبدا وإنما للمحافظة على السلفيين فينبغي للسلفيين إذا تكلم المشايخ أن يأخذوا بقولهم وأن يترفقوا بإخوانهم الشيخ ربيع قال للأخ خالد شكري بشهادة الشهود درس وأفل إخوانك وفي الدورات شارك معهم لا تتفرد بالدورة لوحدك ولكن شارك معهم ودرس إذن هذا خير يتصل علي الإخوان من ليبيا ويتصل علي أيضا أخ خالد شكري بنفسه والإخوان يبلغوني هناك من يمنع خالد شكري عن التدريس من الليبيين وينفر الشباب عنه يا أخي الشيخ ربيع قال درس لكن نحن نقول خالد شكري أو أحمد بازمول أو فلان وعلان هؤلاء إن تكلموا بالباطل يبلغ للمشايخ ويرد عليهم لا لهم العثمة ولا نقول لا أحد يتكلم فيهم أبدا من أخطأ يرد عليه ويبين خطأ لكن إذا المشايخ أصلحوا وهدأوا الأمور لماذا تحبون الفورة هذه تأتي بتسجيلات تأتي بالشهود أسانين حدثني فلان واخبرني فلان هؤلاء لو كانوا في عادة السنة وتدوين ضيعوا السنة لأنهم سيدونون الفتن ما يدونون السنة رسائل بالجوال فلان قال اخبرني فلان واخبرني فلان اخبرني فلان إيش هذا الكلام بدل أن تقول أخباراً لفلانا اسمع لي كلام المشايخ و... و... و... يعني وترك الفتن وأصلح الأمور وابتعد عن كل أمر يضر هذه الأمة وكن عوناً لأخيك للرجوع للحق قد يكون مخطئ انا قد أكون مخطئ قد أقول قولاً باطلاً ثم تبت تأتي لا إلا أنت أنت تدك في لما أبتعد عنك لا ولا تقول جزاك الله خير أحسن الله إليك أنت أخ فاضل الحمد لله المشايخ قبل توبتك أو قبل رجوعك أو أثنوا عليك وإن شاء ما نرى منك إلا خيرا يا إخوان السلفيون الصاجقون قلة فلا نزيد في قلتنا نحن في غربة فلا نزيد في غربتنا اللنقر أعلن توبته واتدخل فيها الشيخ البخاري وكلمني الشيخ البخاري جزاء الله خير فقال يا شيخ عبدالله أبداً المسألة عندك أنا والله ما أتكلم في الرجل عصبي أو بيني وبيني شيء أنا الآن لو رأيته ما أعرفه لأننا نحن لو ما نتكلم في الأشخاص ما نتكلم على صورهم وأشكالهم إنما نتكلم عن قولهم أو فعلهم الباطل فنحذر من. فقال أبداً لنقرجاني وأعلن توبته وأنا يعني استمعت هذا واستمعت لهذا كنت جزاء الله خير هذا المطلوب إذا تاب وتراجع عن الأخطاء التي قال بها كذا وكذا وكذا فهذا هو المطلوب والله لا نتكلم فيه يوضع الأنقر تحت المجهر يوضع بزمول تحت المجهر كل من خالب الأقل يوبعون تحت المجهر يقال لهم هذا خطأ يبلغ للمشايخ فينبه في المشايخ على ذلك أو يعني يدبرون ويحكمون الشباب بما يصلحهم بإذن الله عز وجل أيضا وصية لكم قلنا هناك قواعد معربية وهناك قواعد حلبية وهناك قواعد حزبية وهناك قواعد حدادية في ليبيا جاءتني ورقة مطوية الذي كتبها حداد جلب من ليبيا يطعم في السلفيين وفي السلفية ليس طعن مبطنا هذا طعن ظاهر ومبطن وفي الأوسط ومن فوق ومن تحت وعلي ما خلى شيء في السلفية نفسه نفس حداد غالي قبيح يطعم في السنة وفي أهلها هذا موجود في ليبيا فأنتم أيها السلفيون لا تكونوا لعبة في أيدي هؤلاء المأربية والحلبية والحدادية والحزبية لا تكونوا لعبة في أيديهم كونوا مع إخوانكم السلفيين طلاب العلم أبو أخونا كما قلت لكم أبو الفضل الليبي أخونا أبو أحمد المصراتي أخونا أبو مصعب الليبي هؤلاء الثلاثة أخونا خالد شكري استفيدوا منهم جميعا هؤلاء استفيدوا منهم من أخطأ يرد عليه كائنا من كان لكن لا تثير الفتن وتأتوا بالأمور الالال.. الأمور التي هي يعني تؤجج الفتن التي يثيرها هؤلاء المأربية فإذا كان المأربية والحدادية والعلبية والعزبية والتكفيريون وغيرهم عندكم في ليبيا لا تسمعوا لهم ولا, ت.. ولا تجالسوهم عندك شيء على أخيك ناصحه بين لهم أيضاً من نصيحتي لها الليبيا أن لا اللي يكثر الاتصال على المشايخ فإن الواحد منهم يتصل في اليوم والليلة أكثر من مئة مرة الرقم الواحد الرقم الواحد فاتقوا الله هذا ميجوز هذا إزعاج ميجوز تتصل تتصل تتصل تتصل يخدت أقول لا خلاص طلي البطارية وحين أكون برأة أبغى البطارية أزعجتني أكون نايم أقلقتني مثلا هذا, هذا قضية أولى قضية الثانية اتقوا الله يا أهل ليبيا مثل ما نبه أخونا الشيخ عادل منصور أحيانا تكون فتنة أو شخص معين أن تتسأل عنه سؤالا عاما فتستخرج من المسؤول جوابا ثم تنزل الجواب على هذا الشخص وأنا ما قصت هذا الشخص أنا جوابت جواب عام قد يكون هذا الشخص عنده من الموانع أن يحكم عليه فما يجوز مثل هذا الفعل أن تسأل سؤالا عاما ثم تنزله على خاصة. على خاصة هذا خطأ هذا ما يجوز هذا من باب الفتن أيضا مما أوصيكم يا أهل ليبيا به إذا سألتم سألوا عما ينفعكم في العقيدة في الفقه في الطهارة في الصلاة اتركوا الفتن واحد اتصل أرسل لي والله يا شيخ أنا ما عندي سؤال إلا فيه أمر مهم في العبادة وكذا أنا ما أرد على ليبيا ما عليش إلا من أعرفه وحين هو حظه المهم أرفع السماعة أرد يسأل سؤال الله في الطهارة في الصلاة السؤال اللي بعد يقفز لفتنة أنت قلت والله ما أسأل إلا عن أمر ضروري في العبادة أو في كذا أيضا سألوا عما ينفعكم يا إخوان يعني بعض الإخوان يا شيخ الشيخ الفلاني ما, ما قولك فيه يا أخي أنت بتألف الجرح والتعديل اللي بنبي حاتم ثاني هل تريد أن تؤلف مستخرجا في الجرح والتعديل كالجرح والتعديل من نبي حاتب أنت جاهل ربما في الصلاة وفي العقيدة ربما جاهل تسع عن فلان وفلان ياخذ المشايخ السلفيون معروفون وبعض المشايخ ممن هم ليسوا مع السلفيين أو بعيدون ما لك ولا وما لهم قد يكونوا متكلم في وقد يكون مجهولون أنت ما تحتاج موجود عند المشايخ السلفيين لماذا تشرق وتغرب لماذا هذه الفتن لماذا هذه الفتن بارك الله فيكم فإذا احذروا من هذه الأسالي احذروا من هذه Al-asari, naam.